وإذا قيل لهم استبروا ما أنجل الله قالوا بل نستبر ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا وَلَا يهتدون ومثل الذين شفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء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 لغير الله فمن اضطر غير باج ولا عاد فلا إثم عليه إن الله رفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشتغلون به ثمن قليلا أولئك ما يأكلون في لهم الله يوم القيامة ولا يذكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أقبرهم على النار ذلك بأن الله كتاب غ الحق وَإِنَّ نختلَق في الكتاب بلَ في شقاكٍ بين